بوك تو تيوب بيش أربع وعشرون أربع المواعيد المواعيد تمار <تصفيق> باس كتوليغا تسي هل قد فاتك الباس للتو؟ الحافله هل قد فاتك الباص؟ عمي لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه তোমার কাছে কি মোবাইল يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هااتف الجالباربار تك شما ع كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمةباربر تاكسبي خذ سيارة أجرة في المرة القادمة خذ سيارة أجررى في المرة القادمة পরের নিজের সাথে একটা ছাতা নিয়ে আসবে আগামীকাল আমার ছুটি আমরা কি আগামীকাল দেখা করব হেল সন আমি দুঃখিত কাল আমি আসতে পারবো না তুমি কি সপ্তাহান্তের ছুটির জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা করে রেখেছ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ নাকি তোমার আগ থেকে দেখা করবার او قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواعدا. amar math আমরা সপ্তাহের শেষের ছুটিতে দেখা করবিল আমরা কি পিকনিকে যাবুঝা হেল নকুম আমরা কি তটে যাব هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الى الجبال؟ هل نسافر الجبال؟ আমি তোমাকে অফিস থেকে من المكتب ساخذك من المكتب আমি তোমাকে বাড়ি থেকে তুলে من المنزل سآخذك من المنزل আমি তোমাকে বাস স্টপ থেকে من محطه الباصات الحافلات سآخذك من محطه الباصات भाषा शिक्षा संक्रांत सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लग करण डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट